بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إ ن ا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك عدل فينا ق ض ا ء ك ماض فينا حكمك ن س أ ل ك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك ا ل ق ر آ ن ه وكلام الله فيه ه د ى والنور وهو أ ش ر ف كتاب و أ ص د ق كتاب و أ ع ظ م كتاب و أ م ت ع كتاب قال تعالى ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا قال تعالى كتاب انزلناه ل ك م ب ا ر ك ليدبروا اياته وليتذكر أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب هذا خطاب الله للجن والانس للعرب والعجم للذكور و ا ل إ ن ا ث ل ل أ غ ن ي ا ء والفقراء للملوك وغيرهم للمفسدين والعبيان لكل أ ح د الله يخاطب الجميع ب أ ن يتقوا ويعظموا امره اللهم إ ن ا ن س أ ل ك أ ن تجعلنا ممن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن فيرقى ولا تجعلنا ممن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن فيشقى اللهم إ ن ا ن س أ ل ك أ ن تلزم ان ا ل ق ر آ ن هو كلام الله والذي فضله على كلام الناس كفضل الله على خلقه وقد أ ن ز ل ه الله على ق ل ب النبي صلى الله عليه وسلم و أ م ر ه ب أ ن يبلغه و أ ن يعلمه الحمد لله م و ل ي الجميل واهب العطاء الجزيل أ ج و د من ع ط ى و أ ص د ق من أ و ف ى لو أ ن ا ل أ ق ل ا م هي الشجر والمداد هو المطر و ا ل ك ت ب ت هم البشر ثم أ ث ن ى عليه بالمدح من شكر لما بلغوا ذ ر ة مما يستحقه جل في علا و ص ل ا ة و س ل ا م طيبين مباركين على النبي الخاتم و ا ل إ م ا م المعصوم أ ع ظ م هادي و أ خ ض ل حاضر ان تجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أ ح ز ا ن ن ا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إ ل ي ك و إ ل ى جناتك جنات النعيم اللهم إ ن ا ن س أ ل ك أ ن تجعلنا من ه ا ل ذ ك ر ا ل ح ك ي م و ا ل ق ر آ ن الكريم مسامرته حيا واتباعه نجا إنه الذكر الحكيم فها هي نسمات ا ل إ ي م ا ن نبثها ونهدي لكم أ ح ب ت ن ا عبر أ ث ي ر المكتب التعاوني ل ل د ع و ة بحي ا ل ر و ض ة ب م د ي ن ة الرياض بعنوان إ ن ه الذكر الحكيم أحرف محلات ف ل ا ب وجمل ا ئ د و مزينه بالقلائد ومعان متوجه بالفرائض ل ولو نزل على لتصدع ع ي فإليكم نشنف الآذان ونردد آيات الرحمن من مختلف البلدان يترنمون ن نشنف فتدمع صخر مختلف ونردد بالذكر الحكيم الآذان الرحمن البلدان كان له ل ق بصائر أو ل س م ع بصائر ب ص ا ك ر بصائر بصائر بصائر بصائر ب ص ا ئ ا ل ص ا ل إ س ل ا م ي بصائر بصائر بصائر